Thank you. انا كلمه احب أحب اقولها في اي وقت تنسى اللي عشته زمان عشان ما يهمنيش دلوقتي انا كلمه احب اه اقولها في اي وقت انسى اللي عشت زمان عشان ما يهمنيش دلوقت يهمني الحال يهمني بكرة مرضى شيكون عمري اجمال ما في زكرة أجمل ما في ذكرى أنا كلمة أحب أحب أقولها في أي وقت أنسى لا يشتز زمان عشان ما يهم من يجدل و من يلحق ايه من الحال ايه من بط مرضى اشيكون عمى اجمالي في ذلك انا انا انا